ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظملي نورا وعظملي نورا وجعل لي نورا وجعلني نورا،, نورا،, نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحني نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزبني نورا وزبني نورا وزبني نورا, وزبني نورا وهب لي نورا على نور